ثلاث ذالكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأن تصرفون. إن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 ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا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 يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون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 أولئك في ظلال مبين، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي بهم. يعشا ومن يضلل الله فما له من ناصر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 ما الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون.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 واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة من قبل أن يأتيكم العذاب بغتته وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسيا حسرت على ما فرّت في جنب الله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 ولقد أُوحِيَ إلَيْكَ وإلَى الَّذينَ مِن قَبلك لَئن أَشْرَكْتَ لَيَحْضَطَنَ عَمَلُ فَإِنْ أَشْرَكْتَ فَيَحْبَطَنَّ أَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَمَا قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّةٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ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 وَشِيقٌّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ مَزُمَرَةً حَتَّى إِذَا جَاءُوها فُتِحَتْ أَبْوابُها وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُها أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قالوا بلا ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها الى دخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين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 وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر الآمنين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق